بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م بِلا رَيْبٍ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ تَزْيِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا ما أتاهم مِن نَّذِيرٍ مِّن قبلك ذَل هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ نَأْتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته أيام الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته أيام في سته ايام ثم استوى في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه يدَبِّرُ الْ الأمْغَ مِنَ السَّم إِلَ الأضِثَُّ يَعْرجُ إلييْثَُّ يَعْج إلَيْهِ فِي يَْ كانَان مِقدَهُأَفَسَنَةٍ مَِّ تَُّونثَُّ يَعجُ إلَيهِ فِي يَوْم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذالك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من الذي احسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن نَّهَارٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنة والناس اجمعين ولكن حق القول مني لا امل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين تذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم تذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وَذُوق عَذاَابَ الْخُلْدِبِمَا قُنتُم تَأّلون وَذُوقُ عذاابَخُلْدِبِمَا قُنتُم تَأّلون إِماَا يُؤمنِنُ بآيات الذيينَ إذذُكِ بِهَا إِ ماَا يُؤمنِنُ بآيات اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى نتَجَافَ جُلُوقُهم عَِلنَّ طَاجَ جُعونَ رَبَّهُمْ خَْفَو وَقَمَع خَوْفَ وَقَمَعَ وَمَِّ رَرزَقُناَهُم يُ فِقُون خَوْفَ وَطَنَعَ وَمَِّ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين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 أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا كُلَّمَا أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل, هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا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 إن ربك هو يقصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِ فِي ذَِكَ لآيات أَفَل يَسْمَون إَِّ فِي ذَِكَ لآيات أَفَل يَسمَون أَلَم يِرَو أن نَسوقُم أَ إلَ الأغْدِجُرزِ فَنُخْرِجُ بِي زَروع تَأكُلُ مِنْهُ أنعامُم